بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورجل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاتنا موصولة حول شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وإنما يخاف على الواحد من الغلط. فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا بعده عن ذلك جدا كما عرف حال الشعبي والزهري وعروة وحفاده والثوري وامثا لهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل ان ابن شهاب إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كفة حديثه وسعة خبره والمقصود أن الحديث الطويل إذا روى مثلا من وجهين مختلفين غير مواطئة امتنع عليه أن يكون غلطا فمن امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روي, روي, فإذا روي هذه القصة طويلة فإذا روية هذه هذه قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير موطئ، انتعى الغلط في جميعها، كما انتعى الكذب في جميعها من غير موطئ، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث. اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الباعيرة من جابر، فإن من تأمل قصة طرقوه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كان قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع، لأن النبي صلى الله صلى لما يقطع بأن النبي صلى الله صلى الله قاله، لأن غالبه من هذا.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 وإن كنا نحن بدون الإجماع مجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ضمني أن يكون الحق أم يكون الحق في الباطن بشلات ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور كان جم قتادة, قتادة ابن دعامة السدوسي قال الشيخ المسلمين قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمة أحد الأئمة الأعلام ما معنى الأكمة هو الذي ولد أعمى سبحان الله أحد الأئمة الأعلام روى عن أنس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وروى عنه الحفاظ والأئمة واحتج به أصحاب الصحاح سفيان سنة 2 و وسفيان الثوري من بني ثور ابن, ابن من بني ثور ابن عبد مناه ابن أد ابن صابخة، كوفي من من أعلام الأئمة الصفاد المتميزين بالمعرفة والزهد والورع، ولد سنة 77 وسفيان البصرة سنة و هجرية. مع كثرة أحاديثي وسعة حفظه في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ابن الجوزي صاد 28 عن الليف بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عم ابن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري ما أعلم أن تعرض علي شيئا أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قد مر على مسامعي الذي يقول من عمر بن عبد العزيز عارف الحديث رضي الله عنه إلا شيئا قد مر على نسانعي إلا أنك أوعاني منه وروأ روية مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز هذا الذي قلنا قبل قليل إذا كانت في القصة شيء من الدقائق ما يكفي هذا النقد بل لا بد من طريق آخر تثبت به وهذا أوضح أحياناً يمر عليك الحديث وأن تعلم أن معناه كذا وكذا، لكن فيه احتمال أن يكون خلاف ذلك، أن يكون معناه باطلاً الذي هو خلاف الظاهر على خلاف تهند. فإذا عقد الإجماع على ما يقتضيه ظاهر الحديث، علمنا بأنه لا يحتمل المعنى، لا يحتمل المعنى الباطل الذي نقدره في أذهلنا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. اختلاف الرواة في مقدار ثمن الجمل أجبر يجعلهم طلباً لا السبب لأن هذا الاضطراب لا يعود إلى أصل الحديث وإنما يعود إلى جزئية فيه وهو لا يضر وكذلك اختلافهم وكذلك نعم يعني اختلافهم في ثمن جمل جابر هذا اختلاف لا يضر لأنه ما يتعلق بحكم في القيص لكن مثلا لو باعه ولم يبيعه هل اشترط جابر أو لم يشترط؟ هل وفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعم يترتب عليه لكن مسألة الثمن هذه مسألة خلافية قد يحصل فيها لبس ووهم وهذا لا يضر وكذلك اختلافهم في حديث فضالة بن عبي في قيمة القلادة هل هي اثنى عشرة دينارا أو أقل أو أكثر هذا لا يضر لأن هذا الاختلاف ليس في أصل القصة ذكر ذكر المذاهب اربعه الآن المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الاربعه آه ولهذا, نعم. ولهذا كنا قال شيخ الإسلام لله <تصفيق> <تصفيق> ولهذا كان جمهور اهل العلم كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فصديق له أو عملا به أنه يجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا شرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كابي إصحاق وابن فورك وأما ابن الباق اللاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو ذلك والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إصحاق وأنثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره الخاضي عبد الوهاب, و... الوهاب وأنثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأنثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو حسن وأنثاله من الحنبلية يقول الشيخ حمد صالح رحمه الله ذكر المذاهب الأربعة الآن المؤلف رحمه الله ذكر عن علماء المذاهب الأربعة وهو يدل على سعة اطلاعه رحمه الله وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث أي في المصطلح وفي أصول الفقه هل خبر الاحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له إن كان خبرا وعملا به إن كان طلبا هل ذلك يفيد العلم واليقين؟ في الخلاف الذي ذكره المؤلف ولكن جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين وقد فبق لنا هذا في المصطلح وذكر ابن حجر أنه يفيد, يفيد العلم بالقرائن. وهذا هو الحق فإن أحدا لا يتطرق إليه الشكل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل مئ ما نوى مع أنه خبر أحد ولا شك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مع أنه خبر أحد إلى غير ذلك مما هو خبر أحد ومع ذلك يفيد العلم اليقني لكثرة الشواهد التي تثبته ولتلقي الأمة له بالقبول أبو المعالي وأبو حامد هذا شافئية وابن القيد وابن الجوزي هؤلاء حنادلة وكذلك الآمدي من الحنابلة أما ابن الخطيد فما أدري يقول شيخ الإسلام رحمه الله وعنده مسألة عظيمة ما يفيد الحديث الأحاد حديث الأحاد يفيد العلم والعمل إذا ثبت أفاد العلم والعمل كحديث إنما العمل بنية وهذا خلاف لمن رد العمل بحديث الأحاد في أمور العقائد وقلب أمور العقائد غيبيات والغبيات لا تثبت إلا بالمتواتر وهذا طبعا كلام لا يصح ولا يعرف له دليل أبدا على الإطلاق بل الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خبر حد يعمل به في جميع أبواب الدين في العقائد والأحكام وغيرها ومما يدل على عمل بي في العقائد ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل معاذني اليمن قال إليك تقض من قوما أهل كتاب فليكن أول ما ذلهم لي شهادة ألا إلهي الله وهذه عقائد فلإنهم أطعوك لذلك وعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس فروات في اليوم والليلة ودي أحكام كذلك ما جاء في الصحيحين في خبر الرجل الذي أبلغ القوم الذين كانوا صورا في المسجد قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيت الما... قبل الكعبة. قال وهم كذا. فلو كان لو لم يكن مقررا عند الصحابة أن خبر أحد معمون به لقال احنا ننتظر حتى متأكد هل هذا صحيح أو غير صحيح. وكان النبي يرسل الرجل بالدين كله إلى ملوك الأرض. فلمسألة عند آل سلمة الجماعة مذكورة. أما المبتدع فقد أضعف العمل بحديث الأحاد وأنكره في باب العقائد وفي الحقيقة هم أحداث هذه المسألة ليه؟ أحداثوا هذه المسألة ليهربوا ليه من أهل السنة والجماعة حين يستدلون عليهم بالأدلة من السنة على فساد معتقادهم فكيف يردون؟ قالوا أفضل ربي لحن أقول خبر الأحاد لا في باب العقائد يبقى كده راح أنفسهم يعني هذا صح إذا صح هو يقصد العلم هنا يعني يقين لأن هو هو العلم النظري لكن قد يحتاج لي قرائن يجعلوا علم يقيم كالمروا في عند الشيخين كمسلسل بلا إمام قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع أهل العلم بالحبيب كما أن الاعتبار في, الإج... في الإجماع على... على الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة قال الشيخ صالح رحمه الله قال الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل الذي فن بفنه فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث إذا أجمع, إذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا إذا تلقي بالقبول واحتفت به القراء أفاد العلم فلا يهمنا من من خالفه من الفقهاء كذلك أيضا الاعتبار بالإجماع بالأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح بما عليه الفقهاء أن المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء الإجماع في مسألة النحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو وعلى هذا فقص لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه الإنسان الفقيه لا يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه فإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن, أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم قلنا لا يهمنا مخالفتكم إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث وعلى هذا حقص قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من, كثيرا من علم أحوالا ماقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحب وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل, مثل هذه الحديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن نهيع قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس ولكن, ولكن بسبب اشتراق كتبه وقع في حديثه في حديث المتأخرين غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به قال الشيخ بن رحمه الله يعني يجعل في الشواد والاعتبارات لا يجعل في الأصول صار يختلط عليه لأنه كان حديث من كتابي وكتاب الحرك قال الشيخ بن رحمه الله ولهذا عبد الله بن <تصفيق> من ما حدث عنه كالعبد لا إذا حدث عنه قبل احتراقه في شك. ولهذا قال الشيخ مص义م الرحمى الله ولهذا عبد الله بن لهيعة يكفر يكفر عنه الإمام أحسن في المسند كثيرا جدا. لكن عبد الله بن لهيعة من عل من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة. ومن علم أن أن بعد كان مشكوكا أنه بعد كان مشكوكا فيه وغير مرفوق به لأنه رحمه الله اختلاف حاله بعد احتراق كتبه وإذا شكتنا هل هو من من سمع منه قبل أو بعد فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح لكن القسم الثاني نرجع أنه خطر لو حدث بعد احترق قال شيخ الإسلام رحمه الله وكثيرا ما يقترب هو وليس بن سعد وليس فجة ثبت إمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله يرونه صفة مشبهة مثل البطل. يرونها صفة مشبهة مثل البطل. بطل أما ثب فلا يقولون بها ثبت يشكلون بالفتح ويقولون إن معناها المبالغة في تف في أهل الحديث يقولون هذا ثب هذا ثبت بالفتح. تجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا الزهري الثقة ثقة أم غير ثقة ثقة روى عنه إنسان غير ثقة يحتاج أن ننظر هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في روايته عن الزهري إذا وجدنا متابعا قوي الحديث أو مثلا نجد حديثا آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث يسمى هذا شهدا تتبعنا فتبع فتبع لهذه الطريق أو للطريق الأخرى لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار وهذا معنى قول الإمام أحمد لأعتبره أي لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له حديث شاهد و... فعندنا متابعة عندنا المتابع والشاهد والاعتبار المتابعة لما جينا الحديث بنفس الطريق عن راوي آخر يشارك هذا الراوي في شيخ ولي المتابعة التامة أو في شيخ شيخ وهذه المتابعة قاصرة إنما إذا جاء حديث المخرج مخرج بإسناد آخر لكن يشهد هذا حديث من جهة نفضه هذا ما يسميه الشاهد وإذا جمعنا الطرق وكذا وبحثنا هذا يسميه الاعتبار هذا اسمه الاعتبار نعم الاعتبار ده لس إحنا نسميها بقى باء النظر النظر يشوف الشواهد فيه نشوف ال ال ال المتابعة فيه نشوف كذا نفس العمل ده اسمه اعتبار لا مش تدخل هو نفس العمل الاعتبار دي وصف لعمل المحد لما يرخص عن الشواهد الحثامات البعث نفس العمل هذا لكن يبقى اللي هو يجيبه إما شاهد وإما مساعد إذا كان بالإسناد يبقى داب في شيء إذا كان في لفظي لفظ المتن هذا نسميه قال الشيخ الادعاء رحمه الله وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حظ فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط الشيء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجل مما وقع فيه الغلط يقول الشيخ بن عصيين رحمه الله إذا معنا هؤلاء كلهم ثقات لكن الغلط, لكن الغلط لا يسلم منه أحد وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال لأنها هي بنفسها قالت أنه تزوجها وهو حلال وكذلك رب رفع نفسه أبو رافع حدث بينهما أنه لكن ابن عباس حدث أنه هذا وهم وكذلك قال ابو رافع وهو السفير بينهما انه تزوجها وهو حلال وأما صلاته في البيت يعني في الشعبة فهذا لا شك فيه ثابت ونف ونف ابن عباس له يحمل على أنه نف علمه به، وأما رواية أنه اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا اعتمر أربع مرات: العمرة الأولى عمرة الفداءية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة والرابعة العمرة التي كانت ما ما حجه، فإنه كان قارناً، فهذه أربع عمر ولم يعت ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سوها أبدا فقول ابن عمر إنه اعتمر في رجب هذا مما وهم فيه رضي الله عنه قال الشيخ الإسلام رحمه الله وعلموا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط يقول الشيخ السيمين رحمه الله عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع لأنه كان خائفا ولكن هذا ليس بصواب فإن الرسول تمتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وأن وقع في بعض طريق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير يقول الشيخ محمد رحمه الله هذا أيضا مما نعلم أنه غلط أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار هذا ليس بصواب بل النار لا تزال يبع فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يبع الله عليها رجله سبحانه وتعالى فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قت قت قت قت الساق ذقن غير... والقدم ذقن في السنة إذا ر... رب قدمه في رواية عليها رجله ورد الرجل ورد القدم ورد الساق كل ورد ولأن النار لو أنشئ لها أقوام لإحراقهم بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة فهذا مما يعلم أنه ليس بصواب حتى وإن ورد في صحيح البخري يقال هذا الظاهر فيه الوهم والطريق الآخر أفح منه لا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحو ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف سيشك في صحة الحديث أو في القطع بها في صحة حديث أو في القطع بها مع, كونه مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع, اتباع الحديث والعلم به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته قل بشيخ مسلم رحمه الله وهذا الذي قاله الأخير وحكم بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم تجدهم يعتمدون على ظاهر الإثناد ويصححون الحديث بناء على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيح التي تعتبر في السنة كالجبال وهذه المسألة أنا دائما أحذركم منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عند أهل العلم إذا وردت ولو بثند ظاهره الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقات بالقبول فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإثناء لا تصحيحا ولا تضعيطا فإنه يجب أن نحيل هذه المشائل هذه المسائل إلى القواعد العامة بالشريعة والحديث التي تعتبر جبالا راسية. الشيخ الآن بين رحمه الله أنه قد يكون السند صحيح والمتن غير والمتن غير صحيح. كما كما سبقا في ذكر كذلك بعض كذلك بعض الناس ممن من علم الحديث وأنهم أهله ورجاله سجدهم يعتمدون على حديث رواه. ثقة وظاهر الصحة فيجعلونه معارضا للحديث المطلقات بالقبول والمتفق على صحتها يقول الشيخ الإسلام رحمه الله حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صف وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يغويه الوضعون من أهل البدع والغلوب في الفضائل مثل حديث يوم عاشراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجل كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الماضعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه السعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والسعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل يقول الشيخ المسلم رحمه الله حاطب الليل الذي يجمع ليلا فلا يميز بين الرد واليابس وبين الحصب والحياة وغيره يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ولكنه كان حاطب لي ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوع والأراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة <تصفيق> يقول الشيخ سبحانه رحمه الله هذا تقويم لشيخ الإسلام رحمه الله لهذه الكتب وهو تكلم عن الثعلبي والواحدي والبغوي ومقضى سلامه أن البغوي أحسنها أحسن هذه التفسير نعم وهو كذلك وفيه يعني آه آه تقرير معتقد السلف إن شاء الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديثه علي الطويل في تصدق بصاتنه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم كل الشيخ الأسلام رحمه الله شيخ الإسلام يرى أنه موضوع والموضوع هو المجروب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هذا إنه علي وتعيها أذن وعية أذنك يا علي يقول شيخ أسلاء يقول الشيخ الله الراجح أن هذا من تفسير الرافضة هم الذين يدسون مثل هذه الأشياء ولا شك أن لكل قوم هدية لكن ليس على ليس هو علي فقط كل قوم يسر الله لهم من يهديهم وعلى رأسهم الهداء الهدا الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعيها أذن معية أي أذن هي أي أذن تعي القولة وتفهمه فهي داخلة في الآية. I